فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحُومُ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدَاعِعَ إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ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 انصر كما قال عيسى بن مريم الحواريون من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصر الله فامن الطائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه